أحسن الله ليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هل يوجد شيء مباح من الكذب في الشرع وكيف يكون الكذب على الزوجة نعم يعني جاءت النصوص في باحه يعني بعض ذلك للحاجة أو للضرورة في حدود معينة في حدود معينة ومن ذلك ما شار إليه السائل تنمية العلاقة الزوجية وتوطيد المحبة بأن يذكر بعض المعاني لا يعني ذلك أن يتوسع في الكذب وإنما يحصل منه شيء من فيما ينمي العلاقة مثل أن تكون مثلا محبته لها ضعيفه فيقول أحبك مثلا حبا كبيرا وحبا عظيما ويكون مكانته عند مثلا ضعيفة يقول لك مكانه والشام من هذا القبيل في هذا الحدود ينمي العلاقة ويقويها في مثل هذه الحدود لا باس به نعم صلى الله عليكم يقول ما معنى خالصا في قوله اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا خالصا لا يعني أن أنه النفاق الأكبر الذي هو الاعتقادي وإنما الحديث كله في النفاق العملي وخالصا يعني اجتمعت فيه هذه الخصال والشعب من شعبي وأعمال المنافقين, المنافقين ويكون بذلك أيضا عليه خطورة عظيمة أن ينتقل بسبب هذه الأعمال واجتماعها فيه إلى النفاق الأكبر الناقل من الملة نعم صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عامر في آخره كتبت عليك كذبة قوله كذب هل يدل على أن القسم الثاني الذي في إخلاف الوعد يندرج تحت القسم الأول الذي هو الكذب قد يكون في بعض الحالات مندرجا تحته إذا كان كذبه في باب إخلاف وعده، ففي مثل هذه الحالة يكون مندرجا وإلا فلا يكون نعم صلى الله عليكم يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما معناه ولولا حواء لم تخ أنثى زوجها ما المراد بهذا يحتاج أولا إلى مراجعة يحتاج إلى مراجعة في في الحديث وأيضا في معناه نعم حصل ولكم يقول من أراد أن يكثر من من أراد أن يكثر من النوافل ولكنه لم يستطع وكان يرجو من الله عز وجل أن يرفع درجته في الجنة فليكن صلى الله عليه يقول من أراد أن يكثر من النوافل ولكنه لم يستطع وكان يرجو من الله عز وجل أن يرفع درجته في الجنة فهل يكون هذا أي بنيته يجاهد المرء نفسه على الاتيان بها فإذا حيل بينه وبينها عن عجز أما إذا كان مجرد نية كسول ويؤثر النوم على الأعمال يؤثر الراحة والخلود إلى الراحة ويريد أن يؤجر بالنية فقط لا لابد من المجاهدة مجاهدة النفس على العمل والقيام بهذه العبادات لكن إذا كان عقد العزم وحال بينه وبينها عجز أو عدم قدرة مثل ما جاء في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما هذا يكتب له عمله بنية نية العازمة نية الأكيدة على القيام بالعمل نعم عليكم يقول على ذكر النفاق ما صحة الحديث الذي يقول أن من صلى أربعين صلاة في هذا المسجد كتبت له مراء من النفاق ما في الحديث بين أهل العلم والدراية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الحديث لا يثبت ولا يصح ولا تصح نسبته إلى النبي صلوات الله والسلام عليه نعم الله عليكم يقول أنا صاحب حرفة واعد الناس وأخالف ولي أسباب في ذلك فهل علي شيء؟ نعم عليك شيء الواجب أن لا تعد وتخالف وإنما تعد وأنت صاحب حرفة وتعرف. إذا كنت تعلم أن الشيء الذي طلب منك لا ينتهي إلا في حدود عشرة أيام، لا تقل له غدا تأتي وتستلمه، وفي نفسك أنه لا ينتهي إلا بعد عشرة أيام، فهذا يدخل في ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من خلاف الوعد، فعد الناس بما تعلم من أمريكا في هذه الحرفه متى ينتهي إذا قلت عشرة أيام نعم إذا وعدتهم وأنت تعرف أن ينتهي في عشرة أيام فحال بينك وبين ذلك مرض أو ظروف مثلا ما تمكنت بسببها من الوفاء وكان من نيتك إنهاء في هذا الوقت فأنت معذور نعم صلى الله يقول ما هي الأسباب المعينة على زيادة الإيمان الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف ولزيادة أسباب ولنقصان أسباب والمرء مطلوب منه أن يعرف الأسباب التي يزيد بها الإيمان ليفعلها والأسباب أيضا التي ينقص بها الإيمان ليجتنبها وجمعت عددا منها في رسالة مطبوعة بعنوان أسباب زيادة الإيمان ونقصانه فمما يزيد به الإيمان قراءة القرآن وتعلم العلم والتفقه فيه والقراءة في السيرة النبوية وسير واخبار الصحابة الكرام ومصاحبة الأخيار والدعاء ومجاهدة النفس والبعد عن المواطن التي تجرب المرء إلى الهلاك، فثمة أمور عديدة إذا شهد المرء في القيام بها زاد زادت إيمانه وكانت سببا في زيادة إيمانه نعم. صلى الله عليكم يقول أنا مستقيم على دين الله عز وجل منذ فترة من الزمن والحمد لله أقوم بالفرائض والنوافل. لكن ما يؤرقني ويثبط من عزيمة أن عيني ما دمعت دمعه من خشيه الله مع اني اتاثر بالمواعظ والايات فما نصيحتكم على كل فيما ذكرت من عنايتك بالفرائض والنوافل هذا خير عظيم ومن توفيق الله سبحانه وتعالى لك ولا ينبغي أن تتثبط عنه بل أن تزيد من وتسال الله سبحانه وتعالى كما في جاء في الدعاء خشيته في الغيب والشهاده واصل العلم خشية الله ان ما يخشى الله من عباده العلماء وهذا الباب يعني تقرا فيه ما كتب أهل العلم وبينه العلماء رحمهم الله من الامور التي تعين على الخشيه والمراقبة لله سبحانه وتعالى يفيدك كثيرا في هذا طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله تعالى ومدارج السالكين له وغيرهما من كتب أهل العلم النافعة المفيدة في هذا الباب وغيره نان.peace be عليكم you يسأل عن حديث من صلى أربعين يوما يدرك تكبيره الإحرام كتبت له براءة نعم هذا ثابت هذا الحديث ثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي سير السلف عدد منهم يذكر في سيرهم أن بعضهم ما فاتته تكبير الأحرام من سبعين سنة ومن أربعين سنة ومن خمسين سنة وفي سير بعضهم أنه ما رأى ظهر مصل قط دائما في الصف الأول فالعنايه بتكبيره الاحرام والتبكير الى المساجد هذه من اعظم اعمال الايمان ومن اعظم خصال أهل الإيمان نسال الله الكريم التوفيق لكل خير والمعونه والتسديد وان يهدينا اليه صراطا مستقيما اللهم اغفر لنا ولوالدينا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 جزاكم الله خيرا